لو ما تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ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 اخذناها آل للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاه مبين we gaan erover iets, maar we hebben een schat en wat we neerzetten, is met een bekend vermogen. We فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين Wa inna robbaka u ajaxuhum, inna hua konal ان خلقناه من قبل من نار السموم واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من صلصال من حما مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا ابليس ابى أن يكون مع الساجدين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 قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولاغوينهم أجمعين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 وَأَنَّ عذابي هو العذاب الْأَلِيمُ ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إِذْ دَخَلُوا دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل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 قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا إِنَّا ارسلنا الى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لم نجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إِنَّهَا لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إِنَّكُمْ قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وانا لصادقون فاثر باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبئين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهج عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إن انهم لفي سكرتهم يعمهون فاخذتهم الصيحه مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل ان في ذلك لايات للمتوسمين وَإِنَّهَا لبسبيل مقيم مُقِيمٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ كان كَانَ أَصْحَابُ لظالمين فانتقمنا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مبين مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الحجر الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُغْرِضِينَ وَكَانُوا يَمْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعة لاتاتيه فاصفح الصفح الجميل ان ربك هو الخلاق العليم ولقد اتيناك سبعا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 كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عضين فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين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 تعالى عما يشركون خلق الْإِنْسَانَ من نُطْفَةٍ فَإِذَا هو خصيم مبين وَالْأَنْعَامَ خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تَأْكُلُونَ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرعون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة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 Mnsharabu, mnshazar, fih tusimun. Yumtulakum bih al-zar'a wa al-zaytun wa al-nakhil wa al-agnab wa kulli thamarat. Innafi dzalik la ayat liqoumiyya وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ والقمر والنجوم مسخرات بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقوم يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ان في ذلك لایه لقوم يتذكرون وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما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 والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون 113. غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون 114. إلهكم إله واحد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 واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم Faharraħalai, mustakovumien, faulti mua ta' umulada' buumien, Summa ja' umaltija, mati, uchzi mua japuru, eina, Qaal al-ladzii naootul-ilmainna al-khizya al-yoom al al-kafirin al-ladzii na-tetwaffaaumul-malaikatu ghali mi-ainfusihim fa-alqoo al-salamaa kunna na-malumisoo.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 وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم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 waarop ze met Allah zouden bezighouden, maar die niet met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 وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كنتم لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِنَّهِ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 Awaar nam jij toe, dat hij niet een ding heeft gemaakt, en hij الجبة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون وقال الله لا تتخذوا إلهاين إثنين Innamahu ilahuh waḥid, faiya yfarhabūn, walahu ma fi al-sama'at wa al-'arḍ, walahu al-dīn wa sība. bikum min.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 119. بشر به 110. أيمسكه على هون 111. أم يدسه في التراب 112. ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى Wahu Hakim, 110. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون ويجعلون لله ما يكرهون وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ تَلَّاهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فزين لهم الشيطان أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وليهم الْيَوْمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اختَلَفُوا فِيهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لقوم يُؤْمِنُونَ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 nusqikum mimma fi butounih min beyd farthi wa dami labanan khalifan sa'i ghali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 وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ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 ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا Inna Allah, alimun qadir, Allah, Allah, Allah, ala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 من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أَفَبِالباقِ لِيُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ويعبدون من دون الله ما لا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 هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه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 لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وجعل لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جو السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الله ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام تَنْتَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ إِلَٰهِكُمْ وَاللَّهُ جَاعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظلالا وَجَعَلَ لكم من الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لكم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كذلك يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تسلمون فإن تولوا فَإِنَّمَا عليك البلاغ المبين يعرفون نِعْمَةَ الله ثم ينكرونها وَأَكْثَرُهُمُ الكافرون ويوم نبعث من كل أمان شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعذون واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون واذا راى الذين اشركوا Shuraka, om, zeiden, Rabbena, zeiden, Rabbena, haa, die shuraka, die, وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يومئذ السلام السَّلَمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا سبيل سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ويوم نبعث في كل أُمَّةٍ شهيدا عليهم من أَنفُسِهِمْ وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بيانا لكل شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ in Allah ga je muur biladeli wal-efsan, juwa ita, idil kurba, wajanharan, il-farxa, munkari wal-barwi. Ja, je rukkum وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عاهدتم وَلَا تنقضوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَلَا جعلتم الله بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاسا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي أربى من امه انما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم امه Aanneming van het verleden, het verleden van de ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 ولا الذين صبروا اجرا احسنا ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه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 انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم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 لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نعلم أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ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 119. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم de alikabi en naumus tahabbulhayatadunya al-al-ahirati Ula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 Sommige hebben we een rode kamer, een baroe, وضرب اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً كَانَتْ آمِنَةً رغدا من رِزْقُهَا مكان فكفرت كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ فكفرت بان نون الله فاذاقهم الله لباس الجوع والخوف فاذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه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 ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانومه اجتباه وهذا الى صراط مستقيم تقييم، وآتيناه في الدنيا حسنة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم خنيف.